أمر الله قضي بالحق وخاسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع بل تبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون Aflam yürüyoruz. Yer. Fiyatları. Nasıl? Kan. Acıbat. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. اتهموا رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا باسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين